ما جرى ما جرى ما جرى نيران نيران حبك تظل بحشاشتي ما جرى يا حسين نيران حبك تظل شاشتي ما جرى ودمع الحزن سيد الغيرك أبد ما جرى ما جرى ما مثل يومك تذب وعلى الخلق ما جرى ما جرى يحسين جدم العشق عن ستتك منزله منزله مولا يا غاي يحسين جدم العشق عن ستتك منزله حصن من خدمتك أشرف وأجل منزله تسمونا خدام الحسين حصلنا من خدمتك حصلنا من خدمتك اياك اشرف وجيل منزلك المحب يوم الحشر يم منزلك يكون منزل الى المحب يوم الحشور يم منزل اك منزلا يا يا, يا عم وما اجر الخدم وانت الذي ما